ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم إخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح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 ذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأوصلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم ومن أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَغْنُونَ بِاللَّهِ الْغْنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزُلُ زِلْزَالٌ شَدِيدٌ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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَى مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الْبِيَّةَ يَقُولُ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 لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الفرار إن فررتم من الموت أو القت، وإذ لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم شؤون أو أراد بكم رحمة؟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 ولا يأتون البأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشححة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.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 ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان رفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 Ya ayuhan النبي, kul Azwajk, In kunna turidna al الدنيا وزينتها, فتعالين wazinat hafat alain, fataalain amatig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 فاحشة مبينة يضاعف لها يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقنت منك إلا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها نأتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء نبي لستنك أحدا من النساء إن تقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبر تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة Wa atinna salat wa atinna zakat wa atiinna Allah wa rasuluh. Innama yudulillahul yuzhiba'ankum urjasa ahla al وَإِذْكُرْنَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقوانتات والصادقين وصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مأفراً أعد الله عظيماً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا berbuat يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ kejahatan di antara kamu. Tetapi kamu harus berbuat kebaikan kepada mereka yang وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِينٌ وَتَخْشَنَّ وتخشى الناس والله احق أن تخشا فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي ك شاهدو ومبشرة ونذيرات وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرات وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 ما ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهم؟ فما لكم عليهم من عدة تعتدونها؟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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بَغَيْتَ مِن مَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أي يؤذن لكم إلا أي يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إنا لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي منكم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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِن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 Allah. Inna Allah ala kulli shayin shahida. Inna Allah wa malaikatuhu yussallun 'ala Nabi. Ya. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير فسبو فقد احتملو فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين كَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ فَلَا يُؤْذَنُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي نتي لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة ملعونين ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتل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 يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا. نا وكبراننا فأضلونا فأضلون السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب ربنا وَالعَنْهُمْ لَعْنَةٌ كَبِيرَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْمُوسَ فَبَرَرَهُ اللَّهُ فَبَرَرَهُ اللَّهُ مِنْمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات